We have وعلى أعوض الراس جميع عندنا المعطاة باللاجمة بوعد مكس على أعوض الراس بطل الرحمن الرحيم نعمل باء ان تفيد الانفاق ويغطي ولكن لا تفيد القضبان نعم هذا الخطا الصحيح ان الانفاق وهذا معنى المستخدم في كتابه التابعوه انها ولكن في و المعنى بانصار انا يا نعود ماذا اخرى احنا ارمعين بالتخلص عندما, في عندما ثانية. وانت على معنى المسل اقولوا اسم ان مالك اما ما عندما يتناوله اسم أما رحمه الله تعالى قال أن يدعى كل للشاق أن يدعى كل قال يعني أن ما من مع الإمام الشافر على الإمام رحمه الله تعالى من هذا الإمام إلا أن الامام وقد اكتشرتها السنة لأن الرسول السلم مفح بناصره الناصره في مسك الهودة جاءت السنة مفسر قال محجة على الامام مالك المسك اليمين الرؤساء رحمه الله تعالى وكذلك حجة عن الامام الشاطئ الذي ذهد الى مسجد بعض السعارات من معنى من السلام كل في سنه قد من قبل الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى انه حينما خرج الجديدين يوم رئيسي غير وعليك. بقيد المتعالى أحد منكم ملوائز ولوائز حقيقة المكان المطمئين حقيقة بقى هذا المكان المطمئين وليس حقيقته مراده فيجعد مجازا عن أمر محروض إلى المكان المطمئين فإذا أود الإسلام موضي حاجته عن المكان جديد إلى المكان أعنى الناس، من قالوا هذه لا تجأت في بيت الناس، على ما عليك العاده حتى لو جاء من مكان مطمئن، ولا مكان هذا المكان لخضائي قال عليه كل وقال عليه الله عليه مع عبد من من في الخارج وغير هذا على أخلاف من الله رحمه الله تعالى كل مدني من رحمه الله تعالى عند من حتى عندنا ان لديك فيه جنجة نزل تقال يكترى تفيني في الخارج الله يشدني ان يشير وانا تحتصل جنجة الزمن ورد الزمن وما عالم وشير يكون خارج الانخلاف هذا معناه ويانا حدث الشرزان حدث النساء شفوة وفتح لكن لا لا يشترك حسنا يكون حتى يقوم معكبا للهديو قم يشيبه عواصل جرمي ذلك قالوا انه عندك رحيلة تعالى ما لم يشيبه انه بعدين لا خارجا بخلاف الحديد ما يشترك الحديد وعند لذلك مخيبه قالوا انه متى ظهر ويقولوا ما, ما من جديده من الى مكان الى مخرج قال تقدم ما لا يمكن من وإن قليلا ولو كان الانسان هناك خلاف في مدن. مالذي ينقل من مبوره نصفت للقير هذا القير قليل وان قليل ودور ام مستعد المؤمنين قليل اشترك اتحاد المجلسة عن اتحاد السبب اتحاد لو في هذا قال انه على معرفه ما يسبق على ما, ولا. ولا صحيح. ولا صحيح. ولا ما, ما, ما على حدوث حدوث حدوث حدوث ما على ما الا كان يقصد بذلك عند لكن ما محمد سنة سورة قال ومحمد محمد اعتبر اتحاد حدر لتغلق سيئة انه دليل على تحادر ولم من لا محمد قال اتحاد وعند جبر رحمة الله تعالى ينتظر قليلاً من يوم وقد مر you have in the you ان احمد ابو لك مناخيا يا ابو بكر في شهر يناير هذا هو اليوم الذي كان جابر بن عبد القليل ايضا خارج من الخدمه وقد مضى ضوابه مر بسم الله الرحمن الرحيم قولكم سيدي عند ذكر يمكن القليل ايضاً كالخارج من الشبيلين وقد مره يعني فيما اظن الله اعلم هذا قياس مع الفارق لان القليل الخارج من الشبيلين اذا كان جمل فدمه تحت, تحت كل جلدة جمل ورتوبة والله تعالى اعلم <تصفيق> لكنك تأتي على جواب كلامك الخطير من الجدار المحفقة من كلامه المحفقة من خلاصة العرب الخالف لأنك سمح الفارق فبناذا اخي ربك نشيطة انتواع في الخطار ثم على ايطاف المريض لأنك سمح نجد اجابة وحصلت السؤالان للخالد عن لا خالد من إسلاح هناك فرق ما يخرج من السبيلين إنهم السبيلين. أما كان خارجا من السبيلين يجدد ما كان من ندرك لا يكون سائل الا إلا كان ظاهرا يكون إجابيا فقط لا يكون إجابيا إلا إذا كان عدو هذا كنا بفرق مع بعضنا من السجنين ومن غير السجنين لكن هنا أيضا خلاف الإمان الشافي رحمه الله تعالى إنه عد كل ما من السجنين ومن غير هنا نأخذه كل كله عند جفر ننقذ القليل أيضا الخالب من السجنين وقد مرضى جوابه بذكرنا ولا ينقذ إذا هذا الزمن وإن ملأ وقال ابو يوسف ان كان من جاي فينا قبل لانه محمد النجاش في اسفرها السفراء السفراء على قيمة الله كان يقفره في وهو فى الصلاة ولهذا لا ينقل من هذه النجاس وهو اللذي لا من ما يجاوره من النجاسة وهو قليل والقليل غير المعقد بسلاح السفراء انها غيبها دماغي من هذا ببعن النام قبوله ومع ربين يعني ما من مع وما عن ذلك قال وقال <قول لك تحن نخضه> محمد لا يزعم ان ان ما يذهب ليس محمد بن يشير اليها من قرطبه او غيرها فبعد من صحيح ان قابلهم من ممتع جنب. ممتع جنب. ممتع جنب. ممتع جنب. ممتع من هي يعني يرينا القبح ان الفيح او المعيدة ليس محلّة للجمع بمعنى أنه لا تعلّكم ما وتأمر بها جرحا هذا الدخول إلى داخل عندما قال هو ليس في أصل معدى أنه محمد وإنما هذا المعيد قد وخرج فقال هذا محمد الله تعالى اذا خرجت قد سلم من البيت ينتسب للقاء على قد لا يندم على هو من سماه هذا داء الحب وما يسمى الحب والحب من الح ما في <تصفيق> الدنيا خشية من في ما في الدنيا في ويقوم بمبنية عن السلطان ويختلف الدليل بالمساكر ان من على قائد التميخ تبنى على الاحباط وفد اذا تسال واحد يعدم ومغلب ينقل قال وينقض دموني مع من مع من عين نعمل العين. نعمل العين. ما هو من عاد من شدة، قال عاد من شدة، من نحمل نحمل ان كان مشوي بما يخرج فاذا العين لا يومن رسول قد نحلى بتاع الشهر, الشهر مثل يعني نعم وهو مشوي قلت جعل على حراقة الدبر على فاذا هذا المسيح لذلك نعمن نحكمه على لا يخاب من أشاده، ونحن أيضا قال للإرما والجبن لأنهما أدلس في دار المسكينين. المدين عن النوم وياه من ارتخاء ومن النائم من عليه قال والنوم قائما لا ينكر. بفولدهم في السلام ما يبي هذا نص هذا نشيء في لا مجال فيه قال المراه في لا ينقبو نص المرأة لا طبعا على فلان لمن شافه رحمه الله تعالى أيضا من عند في حواية عيسى رضي الله عبدالله اللي خلقنا بعد ثم صلى من الله ولا آية متاعردة الكائين ومن عباس رضي الله قال انها منص وهذا وقد من الله اي على معنى معنا على أي ذلك ونقول في الله تعالى عندنا وقد تأكد ذلك معنى فشرة السنة أن النبي الشامس المقبل ومشاهده يمكنه يمتلك المهام يتوى وكذا والسلام I don't know. zdemaszałem mnie na to i nie أيضاً نحن قلنا وعندما تقول كلمة حلوة معين، قالوا ما تقوله. تقوله خالنا. أقول لا تبعني. نقول له أنت من حملني. وما من نفسه ذكره في هذا ليس انا هذا انا انا هذا النص انا انا انا انا يعني محل بروي حديثنا في سوق كاملة في في حتى قالوا لا غير. قال وثبت الصلاة بقى. بقى. لا غير. من دخل دابة ما بين. الصلاة خلاف ولا لا غير. فدشنا عن ما بين. ما جميعا انه لا يخطر السراعة ولا ينطل وان شكت في وضوء الجد فان كان اول شكه عاده لانه فيخطن بحيث شكه فيه لان انسان انتوبه فسكت انه قد فان كان اول شكه اعلى جده لأول مرة شكت مرة وان كان يفضل لحظة لم عنه في على صاحبه ان الواجه واذا كان من شكا الحدث على دار ومن الحدث هو اخذ في الصهاره اخذ بالوقت معنا خلال المتلبس شركه في الحادثه بدنا نعرف عن مسار والمخاطر من الحادثه شركه في الحادثه على لانه على بسم الله الرحمن الرحيم مجموعة من الاشرد السؤال الاول على ما ذكرته عن ذكرت وقال كما مر ان المفروض بذلك وصرت الشياران في الخارج من غير تحت كل جيد دمان ورطوبة كما عندنا شبيلي. الفارج من فل على كل حال هو سعيد على كل حال هو سعيد ولا يمكن تصور هذا الفارج بأنه دار فخر ولم يف مهما كان قليلا هو رأي صغير السؤال سيدي أن أبد على إمام دوس بقال لي فإن وجب يكون غاديا وجب يكون غاديا لا هذا غير صحيح لأن قليل خير يكون غاديا ولكن يكون سائلا إذا لا وجه من شهاد وما رأي شهاد في ذلك نعم صحيح لأن الحيل المعروف عادة وخاصا بتعريخ الانسان قال في تعريخ الانسان وهو ما لا يمكن انساكه الا بمساكه وما لا يمكن انساكه الا بمساكه اذا هو كثير بدرجة ان الانسان لا يستطيع انساكه اما القبيل فان الانسان يمكنه انساكه ولكن هذا لا يمنع كون هذا الخارج رائدا وهذا يعرف عاده بالعادة تتاجده التصور تصوري من الخليل انا متخور قيل خليل كان خليلا هل تصوري هذا خاطئ؟ مبارك الله انا انا اسألك سؤال حتى, حتى, حتى خرج من جوفه شيء كان هذا الخارج قليل كان سائل من خرج من جوكي سيام خليل فأكثر أحبه يجب السيام على ياشتر سيقول أنه كذلك؟ وكذلك, وكذلك هنا يعني يكون بادية كيف نقول بأنه أنه كيف يقول ولكن ما يكون خارجا من الجو فإنه هو لذلك الامر يقول بها في تصور انه اذا هذا من دي. اذا انتقل من مكانه الى مكان بسم الله الرحمن الرحيم مولانا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واذا حكم الدم في ان حكمه من وهنا اعتبر الشيخ حافظ من الغالب وكونه افهم وحسبه الكلام في هذا ان قليل الدم اذا سال من مكانه مقد فبناء على هذا الامر من الذي ان نقول اذا اختل الدم من مفاق والا لم يرد ف يعني ان هلوهم مقد ليسان الدم لهذا السبب لا عبره للغلبة فماذا ترون يا سيدي الله لا بارك الله بشياء خمي هناك بين القيوة وهو بين الشيالان. الشيالان عن جره وهنا لا جره هنا قيوة لأنه في المعدة ما في المعدة لكن في فرق يعني عندما خرج يعني خرج مباشرة من المعدة إلى والحكم الغالب قال الحكم الغالب انها اللي كنا فصلت فيها يكون الغالب اوه تنشره لا ماذا انا في في في حتى ينهاجه الحموضة التي تكون في المريء والوسائل انتخرضت بصانت هي يعني موان خارج يعني ما يخرج من المعيدة وما يكون في المعيدة إذا خرجها نمس ويأخذ تكون نعم اخذ ذلك الحموضة يعني وغالبا يعني كما كنت تدشريها تدشيا خرجت أيضا هي نعقوبها انا اقولك يعني لو اقول ان هناك صائد وخرج شيء مقليل يعني الى جوته ثم اقترعه مقليلتك يا محمد واركد لكنها واقع ليس بخط لكنها واقع واركد سواء وعليها كثير مساء لا خارج. لا خارج. لا خارج. من خارج. لا خارج. لا خارج. لا خارج. ان خارج. لا خارج. لا خارج. لا من من على رأس جود حتى يكون معه، ما خرج من كرب ما من ده ده فيكونوا خارج. فيكونوا خارج. ما نعبر عنه في سيسي. لو سال الدم من اللسان هو ما نفس الشيء لانه سال عدوها اين مش لانك اين مش لانك اين مش مش لانك ولا مش لانك اين مش لانك اين انا لانك اين مش انا اين مش لانك في مش لانك اين سيدي حول مسألة على المسألة التي سمعت الشيخ الخلف يسأل مسألة إذا الغلبة في المسألة على هذه المسألة وإن قاء أو قائصا وعلى ذلك بقوله المعدة ليست محلا للدم والخلص إلا ما يسيل إليها من قرق أو غضر فإذا خرج عن إذا اعتبر خلوق هذا الدم دليل على سينام الدم على رأس الصرق وبالتالي القرق أنه لا فرق بين أن يخرج الدم فقط ان يخرج مع البساق في كل الحالين يكون هذا الدم خرج عن موضاع وخانه عن موضاع لما خرجه. من جانب أول شيء، إذن أن الدم، فهذا دليل على أن الدم سال عن الموضوع وإذا سال الدم عن الموضوع يقولوا لا فرق، لا بين النهر والصياح، المشايخ أول من المشايخ لا نعم كلنا الدم هذا وقاء من معجته وكان أوجه. من معجته او جرح ايضا قلنا اذا شار الدنيا وطيقنا انه القرسال بما انه طيقنا خرج على لكن يسأل وكما ذكره قال واذا اخترت الدم بالمساقه ام غلبه ام اخذ بالغالب من هذه عن الدم مني بالكسج ولم يغلب على كيف توفق على ما ذكره بل سال عبدالجور كيف بينه وبين هذه يعني مبكب مبكبين مبكبين واحد. كنا الى واحد اذا فقط سال سيد وحنا الى فقد ما الوجود، على رأس الجوف، فقد نشط. ولكن هذه قال لم يخترق الدم هذه المادية ليست على هذه المسافة، بسالة على راس هذه المادية على القليل، شبه معنى لما ذكرنا في الحديث الوجود والغلب، ما من وهو قليل القليل غير المغزوط. من هذه من المدينة على القليل ليش عمسؤولة تخيران إذا كان عدائش الجهد ولكن ان كان هذا القليلون تأتي مثل عدوان يتناولها من الامرأة قضية الشران وقضية السمينة كان قليلا ولم يرد على المساق لن الابرة في الاله المسأل على الخيرة وتبقى لمنع عن القليلة لا والآن المسألة من هذا القديس الحيلان قديس القيلة وهنا اخذنا هذه المسألة وان اختلط الدم من البشاة ان هنا حكما لم وان لم يغلبه هذه نزيلة على قرية القرية قد على القديس سبق Ano, kiedy lecimy na mokę, a No, jest taka, że kiedy ومع ذلك من يفترض في قدير من بادي انا خرده وعنده قدير كثيرا ثم عنه ثم ما ستتسلم ان ثم اترعا لا، لا تفعل أي تجنب هذا. في القليل، في القليل، القليل. كلنا في القليل. أنا دائما في لكن خرج قليل متعمدًا لأنني سرعت مرة ثانية. في هذا شديد الإجابة. في القليل، في القليل ولكن دايك حتى ولو ما تلاقينه؟ الخارج من البدن الناس، خرج من البدن تزوج عن موضع خرج الى موضع وهذا يعني على خضيف. يعني من عن. اللي. فمن سالدا مقلب اصلا هذا موضوع ان هذا موضوع ان ينحقوا هذا بمعنى الى موضوع بذلك هو قال إذا الدم بالبساطة مقلابه ونحض وإلا من وليد من ينحض على صلى الله عليه وسلم على عن هو في ذكرها في نحن هي في ولما قالوا عن دمَّ توجيه قوتي لم ما أتى في غالب إلا على انها من صدق خلافي من كان عاجزا عن الحرف كان, كان عاجزا عن الحرف احنا قلت ان على المترضى وكل هذه الدنيئة على مسألة يعني انه يسعى الغير كان عاجز والعاجز على هو عاجز ولا وقيل خرج من مكان الى مكان في فارق بين داخل خرج من الى مكان خرج من الى مكان, مكان. في على اجتار ولكن هذا يوم قبل يوم الكلام سيدي عن نقد الهدوء للجنون مفهوم مساله حل الوفاء في النوم وتقريبا ايضا في الاغلاء لانه ذهاب يجيب عن الوعي آه ولكن سجدي مساله الجنون الجنون هو يغيب الانسان عن ادراك الاشياء الضروريه وبالتالي هو مدرس لمساله الانساء لم كلم عينه حتى نقول بأنه ليست عنده النسكة على الانساء هو حبطا في إدخال المجنون في نفس علمة النوية الإغناء وفهمي لها أنه على غير حاله على غير حال وعلى غير حال الاغناء هل أضحنا يا سيدي سؤالي <تصفيق> أنا, انا علق على العين في قال يالغمان والجنوب انهما ادعوا فيه ذلك المشكتين وانا الله وانا قلت هذا الدنيا ادعوا فيه خائد وشدخن هذا ولا الى من الدنيا ايضا غير مكلف ولكنه افترض في مسئل انه كان عاقم ثم جنة. ثم جنة. ثم عاد من جنونه وادرك الشلاوة وادرك عيز على التي كان كان قد يكون غير مكلف قد يكون بلحظات كان عاقب من المشاعر ثم اعادة الى حالة الستبعية هذا اللي يمتلح وهذا قال انه ايضا انه في وفي خريف الاغماء بهذه الحالة ايضا فيها مضالة من واكثر منها لذلك هو حكم عليهم وقالوا اهما اكبر في الجنين وفي حالة الاغماء ويقوم يعني, من يعني, يعني من من عن من هنا لهاي القمية أدلية بوكت الواقع من غيره عن الواعي او لم عن الواعي انه في هذه الحالة هو لم يغب عن الواعي فقط التوازن انه مثلا عنده مرض في في كونسان كونسان بأمراب عن الواعي لا اخذتك اللي اوه لم يضغط عني ولكن هذه اطبعات كانت احتاج لبابة قد يحسن كان قد غادى عني غادى واعي حتى ولو يحضر اطمخه لان لم يضغط سبب ماذا سبب يا اخي بغدالي سبب اوه نعم الشيء معزارة الشيء الصوت شيء فقلت السؤال الان عن قولي المثالث يخصي الله تعالى ويشك في نقض مجوئه فقلت اول الشكل دي اعادته لانه بالحدث بقوله بالحدث حين انه بدأ المسألة بقوله ويشك في نقض ثم قال وثقه في زواله وإن كان يحدث كثيرا ما من اذا مرة اخرى وقال في زواله ثم قال ومن ايقنت الحدثي وثق كثة او بالعكس اثبت اليقين سيدي بالمسألة انه اذا ستكت في وجوئي يجب علي الوضوء لأنني نتاقتل من الخدس وإذا شككت لخدسي لم يجب علي الوضوء لأنني نتاقتل بالوضوء وهذا هو الأصل اتغالي عن الاول نقل كان اول شك كيف يكون؟ ثم لانه الحدث, لأنه الحدث. على الاجسام بسؤال احسا فقط بعد ان تشغل صديقش هذا السؤال ان نعم سيدي لعل الامر كان ويبقى اللجانة من أحد الأخوة الأخوة المحاضرين سيؤكد لوني هذا على في في to nie na jakim planie, to nie na jakim planie, to nie wiem, nie na to nie wiem, nie na to nie na to nie to الاول مرة من هذا الامر واذا شك يبني على الاحوال لذلك حكمنا بتوقف من, من عندي مش مش كل ما مش مش ولكن كان هذا يعني بعد الياقين بأي احد من مش لا تقلد من رتب الله الله. من الله. دائم. انا اناrane يوحدونه واحد باينما ان ماذا نا مع في ممكن. ممكن كان اول لأنه من في شعب ale nie ma ma